الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله ولا تأخذكم بهما في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر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 والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين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 اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم احد من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت الاول فال منكم والسعه ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 وذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم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 إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناءهن بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهم أو نسائهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أول الإبنة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.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 وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فَإِنَّ الله من بعد إكراهن غفور رحيم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 حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أَوْ كظلمات في بحر النجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لاولي الابصار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 وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّه وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقُسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أيمَانِهِمْ لَإِن أَبَرَتْهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقُسِمُ طَاعَةً مَعْرُوفَة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 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ, وليمكنن لهم دينهم الَّذِي ارتضى لَهُمْ وليبدلنهم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 والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم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 أو بيوت أمهاتكم أو بيوت اخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم او بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم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 إن الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم